ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون وصورة الجمعة سميت بذلك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم التسمية كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم سماها الصحابة كذلك كما ثبت عند البخاري في صحيحه من حديث أبي هويه رضي الله عنه قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت عليه صورة الجمعة حديث ومن كذلك ما ثبت في مسلم من حديث ابن عباس وأبي هويه رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقأ في الجمعة في كان يقأ في صلاة الجمعة بصورة الجمعة والمنافقون هذه الحديثة رواه مسلم هذه الحديثة مفادها ماذا مفادها أن تسمية هذه أن الصورة اشتهرت بهذا الاسم وليس لها اسم يعني غير ذلك فالصورة مسمات بذلك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك في المصاحف وكتب السنة عند البخاري وعند الترمذي وغيرهم ورسمية الصورة بصورة الجمعة لوجود لفظ الجمعة في هذه الصورة هو قوله تعالى يا أيها الذين من إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله ووضوء البيع أي وطوق البيع والجمعة هو اليوم السادس من أيام الأسبوع وهو اليوم الذي أنهى الله عز وجل فيه الخلق وفيه وهذا اليوم معظم عند المسلمين وهو اليوم الذي أمر الله عز وجل الأمم بتعظيمه كما سيأتي من الحريش لكن اختلفوا فيه فأضل الله عز وجل اليهود والنصارى عنه وهذا الله عز وجل هذه الأمة لكن هذا اليوم أمرة الأمة بتعظيمه لكنهم ضلوا عنه فهذا الله إليه المسلمين والناس لنا تبع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فاليهود في السبت والنصارى في الأحد، والصوت مدنية، نعم، ويوم الجمعة، والجمعة كما تطلق على اليوم تطلق على إيه؟ تطلق أيضاً على الصلاة، والصوت مدنية في قول الجميع، صوت مدني، والدليل على مدنيتها سياق الصوت، وأيضاً ضوي الحديث الذي نزل ضوي ال يعني الحديث ومن أبو هوية. رضي الله عنه قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت عليه صوت الجمعة طيب وإسلامه أبي هريرة رضي الله عنه كان سنة كان في عام خيبة إذن, إذن المقطوع به بأن هذه السورة نزلت بعد خيبة لأن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه هو الذي روى هذا الحديث وإسلامه تأخر إلى عام خيبة رضي الله تعالى عنه إذن فالسورة مدنية وكذلك سياق الصورة إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة كان هذا في في العهد المدني وليس في العهد المكي موضوع الصورة يعني الأصيل هو يعني يسير في محورين المحور الأول هو بيان فضل الله عز وجل على هذه الأمة ببعثة نبي صلى الله عليه وسلم نبي الأمي صلوات ربي وسلامه عليه سيد ولد آدم وبيان مننا من الله عز وجل وأن ذلك فضل الله نعم يؤتيه من يشاء إذ كانت إذ كانت يهود تحجر على الله جل وعلا وتنسب الفضل إليهم نعم وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء هذا هذا المحور الأول الذي مضط عليه ولذلك جاء التشنيع على اليهود وتقبيح اليهود وضرب المثل لهم بأقبح الأمثلة مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوا كمثل الحماة يحمل أسفارا بئس القوم قوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهني القوم الظالمين والمحور الثاني والذي تدور حوله أيضا هذه الصورة هو تعظيم الشعائر لا سيما صلاة الجمعة وعدم الانشغال عنها بلهو أو بتجارة ولذلك افتتاح افتتحيه دستورة تناسب هذا على ما سيأتي إذن هذا هو موضوع الصورة العظيم بيان فضل الله عز وجل على هذه الأمة ببعثة نبي صلوات الله وسلامه عليه الثاني تعظيم الشعائر لا سيما صلاة الجمعة وغيرها من العبادات فلا ينشغل عنها المؤمن بلهم أو بتجارة والصورة مفتتحة والصورة مفتتحة, مفتتحة, مفتتحة بقول الله جل وعلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس عزيز الحكيم هنا جاء لفظ التصبيح بصيرة المضارع سلفتون فتتحية هذه الصوت عن صوت الحديد وعن صوت الحش وعن صوت الصف، فافتتحية هذه الصوت جميعاً جاء بسيغط الماضي سبحة لله ما في السماوات والأرض في الحديد وفي الحش سبحة لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم كذلك الصف. لكن جئوا هنا التسميح هنا بسيغط المضاعف. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم اختلفت افتحية فرد السوء عن نظائرها من الصور، لأن المقصودة من الفعل المضارع هو دوام التسبيح وأن المخلوقات جميعا تسبح لله يجل وعلا يسبحون الليل والنهار لا يفترون يجددون التسبيح لله يجل وعلا وهذا هو الذي يفيد الفعل المضارع ومناسب مناسب جدا لموضوع الصورة لماذا؟ لأن من أغراض الصورة أن نعي على أفراد انشغلوا عن صلاة الجمعة بلهو أو بتجارة يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض يجددون التسبيح لله جل وعلا مخلوقات والدواب والأنعام وتسبحون بمعنى التسبيح وبمعنى الصلاة كما قال جل وعلا ألم ترى أن الله يصبر له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس ولذلك هنا أراد الله جل على التنويه على عدم الانشغال عن الجمعة كما يعني زم ذلك نعم وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائم كذلك, أيضا دل يعني كذلك هنا ايضا اختصت هنا بذكر صفات الله جل وعلا يسبح لله ما, ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم طبعا مرت علينا هذه الصفات بصوت حش ملك الملوك سبحانه وتعالى والقدوس المنزه عن النقص وعن المعائب وعن المعايب سبحانه وتعالى منزه عن كل آفة ونقص نعم. العزيز الذي لا يغالب ولا يمعنى الحكيم المحكم لأمره ونهيه والذي أفعاله وأقواله مكللة بالحكم والغايات ومثل هذا سبحانه وتعالى لا ينفض عن مجلسه إلا بإذنه يعني من كان في حضرة الملك هل يستطيع أنه يقوم من صرف كده ماشيطا ولا, ولا لم يأذن له الملك فما بالكم بملك الملوك هل لو كنت في حضرة ملك من ملوك الدنيا لك أن تنصاف هكذا, هكذا وتترك الرجل جالسا ولا شيء ولا ممكن تجلس يوم بنت يبا في يبا يعاقبك عقوبة شديدة فكيف برب العالمين سبحانه وتعالى ومن كان بحضاتي فلا ينصيف عنه إلا بإذني سبحانه وتعالى ولا زال ذكر صفات الله جل وعلا سبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم سبحانه وتعالى وكل ملك سوء ملك الله جل وعلا فهو عارية والملك الحقيقي لله عز وجل قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. نعم، وهذه من من امتنان الله عز وجل على عباده. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم. ومن الأميون؟ من هم الأميون؟ الأميون، الأميون جمع أمي. والأمي هو الذي لا يقرأ ولا يكتب. والمقصود بذلك والمقصود بذلك هم العرب. هم كانوا أمة أمية. الغالب عليهم الأمية. ولماذا خص الله عز وجل للأميين ببعثة الرسول صلى الله عليه وسلم? أليست يهود أليس اليهود كانوا ينتقصون العرب بأنهم أميون ولا لا ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل لو, لو تذكرون في, في سورة آل عمران ومن أهل كتاب من انت أمن بقنطار يؤده إليك ومنهم من, من انت أمن بذنال لا يؤده إليك إلا ما دمت عليه قائمة ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل هم كانوا يتبجحون على العرب بأنهم أميون وأنهم أولى بالفضل ولا لا ولذلك حسدوا, حسدوا النبي صلى الله وسلم عليه وسلم وعليه ولا لا وكانوا يفتخرون على العرب قبل بعثة النبي صلى الله وسلم عليه وسلم قد أظل زمان نبي نقتلكم معه نعم فتحداهم الله جل وعلا وأوصل نبيه صلى الله عليه وسلم لأميا إلى الأميين ليعلمهم الله جل وعلا بأن ذلك فضل الله لا يحتكر لا يحتكوا اليهود فضل الله عز وجل ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء لأن يعلم أهل الكتاب أن يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم في أواخر صوت حديد. طيب. وهل بعش النبي صلواته الله وسلامه عليه في الاميين فقط? في العرب? فقط? ام كانت رسالته وصلوات الله وسلامه عليه عامة? نصوص القرآن تدل على ان رسالة النبي نصوص القرآن والسنة تدل على عموم رسالة النبي صلى الله عليه وسلم قل يا ايها الناس. إني رسول الله إليكم جميعا يعني كل الناس تبارك الذي نزل الفرقان على عبدي ليكون للعالمين نذيرا ها؟ وفي, حديث وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم وكان النبي يبعث في قوم خاصة وبعث إلى الناس عم هذه من خصائص عليه الصلاة والسلام ليس إنما يمر علينا في سورة الصف بأن موسى عليه الصلاة والسلام كريم بعث إلى إلى بني إسرائيل وكذلك المسيح لقومه يا قوم لما تودونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم نعم وكذلك المسيح عليه الصلاة والسلام لكن النبي صلى الله عليه وسلم كانت سلطة إيه عامة طب ولماذا هنا يذكر الله جل إذن, إذن المقطوع به بأن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم عامة للأميين وغير الأميين لكن المنة على الأميين وهم العرب أوكد وأبلغ فهذه نعمة أخرى خلاف نعمة الهداية والرشاد نعمة الهداية والرشاد يشارك فيها العرب ومع غيرهم أما نعمة أن الله جل وعلا خص العرب بأن أرسل نبيا صلواته الله وسلامه عليه منهم فهذه منة أخرى إذا هنا هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم رسولا منهم هنا بعث في الأميين في هنا بمعنى إيه؟ بمعنى ماذا؟ بمعنى الظرفية والظرفية فيها نوع من الملابسة ولا مش أنت تضع الظرف داخل المظروف؟ فمن هنا جاءت فيه بمعنى الظرفية ومعنى هذا هو الذي بعث في الام في الاميين معنى انه هذا الرسول صلوات الله وسلم عليه لا يفارقهم بل هو معهم يقيم معهم لم يكن مارا بهم مثلا فداعاهم أبدا بل كان معهم يعلمون يعني يعلمون الناس به وأماناته وصفته وصلوات الله وسلامه عليه وهو وهو لا يفارقهم فإذا الم هنا اعظم وأبلغ ولا وكان يقتضي منهم ماذا أن يشكروا نعمة الله سبحانه وتعالى على هذه مننا ولا لا ولذلك يعني يعني يعني يعني تعجب الله سبحانه وتعالى من هؤلاء ألم ترى إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البواب جهنم يرسلونها وبئس القراء نعم إذن فهمنا هنا بأن, بأن الله جل خص الأميين للدلالة على ليس لخصوص رسالة النبي صلوات الله وسلم عليه بالأميين فقط لا وإنما لبيان زيادة منه والنعمة على العرب بأن أرسل رسوله صلوات الله وسلم عليه السيد ولد آدم منهم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم رسولا منهم كان لماذا؟ بدعوة إبراهيم صلى الله عليه وسلم نعم؟ نعم؟ وبشارة الأنبياء صلوات الله وسلم عليه نعم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتل عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم ولذلك ثبت عن النبي صلوات الله وسلم عليه حين أتحدث عن نفسه فقال أنا دعوة أبي إبراهيم وبشارة عيسى صلى الله عليه وسلم ورأت أمي حين حملت به نورا خرج منها فأضاء لها قصور بصرة في الشارع سبحان الله صلى الله عليه وسلم أمه رأى ذلك عليه الصلاة والسلام دعوة أبي إبراهيم ربنا وابعت فيهم رسولا منهم وبشارة عيسى ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد والحديث عند الإمام أحمد وعند غيره جيد كما قال حافظ ابن كثير الله تعالى إذن هذه منة عظيمة. هو بعث في الأميين رسولا منهم. يتلو عليهم آياته. غرض من البعثة. تبليغ الوحي المنزل من السماء. يتلو عليهم آياته. ويزكيهم. ويعلمهم الكتاب والحكمة. طيب. تلاوة الآيات هو التبليغ والدعوة. نعم. وهي يعني عبادة عظيمة إذن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانيا يرجون تجارة لأنطبوا يتلوا عليهم آياته ويزكيهم التزكيه بمعنى تطهير النفوس من الدنس فالزكاة في اللغة بمعنى التطهير ومنه سميت الزكاة المال زكاة لأنها تطهير المال بإخراج الزكاة دي. ويزكيهم كما أقسم الله جل ومسألة الزكاة النفسي هذا أمر عظيم وأمر جلل ولذلك لم يقسم الله جل على على شيء في كتابه الكريم كما أقسم على وجوب تزكية النفسي وتطهيرها من النقائص ومن الدخائل ففي صورة الشمس أقسم الله جل أحد عشر قسما والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفسه وما سواها فألهم فجوها وتقواها قد أفلح من زكها هذا المقسم عليه وقد خاب من دسها قد أفلح من زك النفس بالتوحيد والطوعة والإيمان وقد خاب من دسها دنسها بالشرك والفجور والمعاصي يطلع عليهم آيات ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة والحكمة إذا اجتمعت مع الكتاب فالمقصود بذلك كما قال الشافعي ورحم الله تعالى هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الشافعي أدركنا أهل العلم قبلنا يرون أن الحكمة هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم كذا قال الشافعي ورحم الله تعالى الكتاب والحكمة وذكرنا ما يطلع في بيوتكن من آيات الله والحكمة حكمة السنة وهنا تعلم أسس دعوة الأنبياء صلواته الله وسلامه عليه. أو أسس منهج الإصلاح. الدعوة والتزكية والعلم. والثلاثة لا ينفكون عن بعضهم البعض. هذا مثلث. يطلو عليهم آياته وهذه الدعوة ويزكيهم التزكية والعلم هذه أسس منهج الإصلاح وعلى ذلك وعلى ذلك يعني في غير موت بين الله جل وعلا والتسكية مقدمة على العلم ولا العلم مقدم على التسكية تسكية مقدمة على العلم لأن العلم بلا بلا تسكية هو علم ضار علم لا ينفع كما كما سيأتي المثل لليهود كما سيضر بالمثل يهود يهود كانوا عندهم علم لكن لم ينتفعوا بهذا العلم لم لم تتزكى نفوسهم بهذا العلم قد يقول قائل طيب وقول الله جل وعلا ربنا وبعث فيهم رسولا من قول إبراهيم عليه الصلاة والسلام وبعث فيه رسولا منهم يطلع عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم فالأصل أن التسكير المقدمة عليهم وقدمها الله جل وعلا هنا وقدمها وقدمها كذلك كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يطلع عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة وكذلك هنا هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يطلع عليهم آياتي ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وأما التقديم في في خطاب إبراهيم صلوات الله وسلم عليه فالواو لا تقتضي تقديما ولا تأخيرًا وإنما تقتضي مطلقًا وإنما تقتضي مطلق الجمع لكن الأصل ولذلك لما أخبر الله جل وعلا جاء التسكين مقدمة عليه على العلم ولا يقدم الله جل وعلا إلا ما كان مستحقا للتقديم لأن العلم بلا تسكية للنفس دون أن يظهر أثر هذا العلم على الجوارح من تقوى وإيمان وورع وخشية لله جل وعلا هذا علم لا ينفع استعاذ منه النبي صلى الله عليه وسلم وأما العلم النافع هو الذي يثمر التسكية يطلع عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وهنا يأتي المنة والتذكير بها وإن كانوا من, من قبل البعثة لفي ضلال مبين. نعم كما قال جحفر بن أبي طالب رضي الله عنه حين نتكلم مع النجاشي كنا نعبد الأصنام ونأكل ونقطع حتى بعث يعني فمبينا فضل الله جل وعلا بعثت نبيه سلواته الله وسلامه عليه وإن كانوا من قبل من قبل ذلك في ضلال مبين لفي ضلال يعبدون غي يعبدون الصنم والوسم ويزلم بعضهم بعضا وتقوم الحروب بينهم وتصفق دماء وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين واضح كانوا على الشرك وعباد الصنم والوسم نعم وقتل المودة وأكل الميتة لكن الله جل أعزهم أعز المسلمين بهاجة الدين كما قال عمر رضي الله وطلعنا كنا أجل قوم فأعزنا الله بهاجة الدين فمهما ابتغينا العزة في ريه أجلنا الله وهذا تدليل بهذه المنة وإن كانوا من قبلوا لفي ضلال مبين وآخرين منهم طيب هذا بالنسبة للعرب وإحنا اتفقنا أن رسالة ولا لا طيب وآخرين منهم وآخرين معطوف على ماذا على الضمير في قوله تعالى يتلو عليهم يتلو عليهم, يتلو, عليهم يبقى يتلو على أيضا ويتلو على ويتلو على آخرين وآخرين منهم الإمام البخاري أورض عند هذه الآية حديثه لما نزلت هذه الآية من حديث يعني أبي هوية رضي الله عنه كنا جلوسا عند النبي صلواته الله يعني وسلامه عليه فنزلت صورة الجمعة، وفيها وآخرين منهم لم يلحقوا بهم، فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا يا رسول الله، من هم يا رسول الله وآخرين منهم؟ فلم يجيبهم صلى الله عليه وسلم حتى سألوه حتى سألوه حتى سألوه ثلاثةً، يعني ثلاثة م يعني ثلاثة مرات. فنظر النبي في الرسول الله صلى الله عليه وسلم يده على سلمان سلمان الفرسي رضي الله عنه ويقول لو كان الإيمان في الصورية لا رجل أو رجال من هؤلاء لو كان الإيمان في الصورية يعني في السماء رجال أو رجل من هؤلاء وهنا هذا الحريس أفادنا أولاً أفادنا بأن بعموم بعثة النبي صلى الله عليه وسلم لماذا؟ لأنه أشار إلى سلمان الفرسي ولا لا؟ قالوا من هم يا رسول الله؟ هنا النبي سلم يعلمهم وهذا من من من فقه النبي صلى الله عليه وسلم؟ عليه. أراد النبي سلم يعلمهم بالإشارة الذكية وأخرنا منهم، فأن النبي سلم ممكن يقول لهم العرب وغير العرب؟ لكنه وضع يده على سلمان وقال لو كان الإيمان في السورية إذن تفهمون من ذلك ماذا إنه مثلا كم بعثة العرب بعثة إلى فارس ولا لا بعثة إلى فارس وذلك كان من أتباعه سلمان رضي الله عنه وكذلك فيها منقبة عظيمة لسلمان سلمان صاحب وحلة الذي كان رحلة رحل ترك الضياع بحثا عن الحقيقة وكان وهذا من علو همته رضي الله عنه ترى كل شيء حتى يلتقي بالنبي صلواته الله وسلامه عليه إذن قالنا لذلك هذه منقبة أخرى بسلمان رضي الله عنه لو كان الإيمان في السورية علو هم لتناوله رجال أو رجل من هؤلاء علو هم سلمان رضي الله تعالى عنه إذن, إذن هذه الآية دلت على عموم الرسالة ولا لا دلت على عموم الرسالة إذن وآخرين منهم أي ويتلو على آخرين منهم نعم ويطلوا على آخرين منهم منهم يعني يعني من المبعوث إليهم أيضا من جنس المبعوث إليهم وأخرين منهم لما يلحقوا بهم لما يلحقو بهم طبعا الأمم آ يعني آ لما يلحقوا بهم يأتون من بعدهم هذه الأمة والعرب وغير العرب طبعا والمن على العرب أوكد ولا لا أوكد نعم ولذلك الصحابة رضي الله عنهم هل يدانيهم احد المهاجرون والانصار هل يدانيهم احد لا إذا قالوا آخرين منهم لما يلحقوا به في الفضل وإلا فلا فضل العربيين على جميع إلا بالتقوى العمل الصالح ومن أخص خصال التقوى يا النبي صلى الله عليه وسلم وصلاة الله وسلم عليه ولا لا طبعا إذا قالوا وآخرين منهم أي أيوة ويتلوا أيوة على آخرين من غير العرب ها لما يلحق بيمئتون من بعدهم ويكون ويكون بعدهم في ويكونون بعدهم في في الفضل وهو العزيز الحكيم والعزيز سبحانه وتعالى من عزته أن أنه بعد نبيه وهنا تختام الآية وهو العزيز الحكيم فيه إشارة بأن الله جل وعلا سيعز نبيه صلى الله عليه وسلم ويعز دينه سلوات الله وسلامه عليه لأن هو العزيز الحكيم عز الذي لا يغالب ولا يمانع فمن تقرب إليه عزه ولذلك كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم عليه إنه لا يذل من وليت ولا يعز من عديت وآخرين منهم لما يلحق بهم وهو العزيز والحكيم ذلك فضل الله يعني هذه البعثة وهذه رسالة ولماذا اختار الله جل وعلا نبيه من العرب واختاره من الأميين طيب والأصل بأن الأمية ها هي صفة نقص ولا صفة الأصل عموما أن الأمي, الأمي هو الذي لا يقرأ ولا يكتب يبقى في صفة نقص ولا لا زي كان اليهود ينتقصون العرب لكنها في حق النبي صلى الله عليه وسلم صفة كمال لماذا؟ لأنه إذا كان أميا ولا يقرأ ولا يكتب فكيف يطلع عليهم هذه الآيات وكيف يزكيهم وكيف يعلمهم الكتاب والحكمة فلمود بما أن الله جل وعلا علمه وما كنت تتل من قبلي من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لو كتاب المبطلون لو كنت تقرأ أو كنت تخط الكتب لكن يرتاب فيك يقولون تعلم هذا من كتب السابقة ولقد ولذلك زم الله جل على من تكلم بذلك. ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمون بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجبه. هم اتهموه به. صلوات ربي وسلامه عليه أعجبه. وهذا لسان عربي مبي. إذا كان أمية لا يقرأ ولا يكتب، فكيف بهذا العلم وهذه النبوة وهذه إباحة هذه النبوة وها وهذه رسالة. إذا صفة الأمية إذا إن كانت نقصا في غير النبي صلى الله عليه وسلم إلا في حق النبي صلى الله عليه وسلم فهي صفة كمال ودلة على بعثته صلى الله عليه وسلم وعلى صدقه. على صدقه وسهلته صلوات ربه وسلامه عليه. لذلك قال الله ذلك فضل الله يؤتيه ما يشاء. ينعي الله سبحانه وتعالى. ينعى الله جل وعلا على اليهود. لأنهم ظنوا أنهم يحتكون الفضل ذلك فضل الله يؤتيه ما يشاء سبحانه وتعالى. الفضل بيد الله. والله أعلم بمن يستحق الفضل ممن لا يستحقه. الله أعلم حيث يجعل رسالته. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله أفضل الفضل العظيم سبحانه وتعالى على عباده المؤمنين وعلى من يستحق هذا الفضل ففضل الله عز وجل واسع وعظيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم مبارك على عبد ورسولي نبينا محمد